باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. Oh أسرف بحبك يا بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. نرحب بجميع الأباء الأساقشة الموجودين معنا والأباء الكهنة والأباء الرهبان والأباء القسوس وبكم جميعاً واحد يقول يهوزا اشترك في عملية تقديم المسيح للفداء، فإذا يعني إحنا نعذب، بنتحنين قوي، شوف يبدأ. السيد المسيح قال عن الشخص الذي يسلمه كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. أخبركم العبارات كان خيرا لهذا الإنسان لم لم يولد يهوذا مش من أجل الفداء قدم المسيح إنما بسبب الخيانة قدم المسيح فما تشفقش عليه أولا واحد بيقول إزاي أتخلص من الخطايا المتكررة رغم الصلاة والاعتراف أولا لازم تبحث عن سبب هذه الخطايا وتبتعد عن شوف شفئه السبب وابتعد عن سواء كان قراءات أو صور أو علاقات أو أيها تاني حاجة حاول أنك أنت تملأ قلبك بمحبة الله ومحبة الله لما تدخل في قلبك تبعد عنك الأشياء دي مسالسا بكت نفسك باستمرار على كل خطية متكررة تفعلها أحد بيقول هل يصح احد رجالك هنود ييجي كنستن ويقول لنا أقبلوا المسيح كأننا غير مؤمنين هو جاي يعصب تثبتوا في المسيح مش مجرد تقبلوا لأنه كنت قلتوا طبعا ما انا من صهاب شاب بالسن 28 عام وتقدمت الوحدة من أسيوت وكنت على وشك الخطوبة منها وبحبها جدا وهي برضو وأبوها كان موافق في الأول وفجأة رفض لأسباب أنا مش عارفها والأسرة بدأت العناد مع البنت وابتدى أبوه يضربها ويمنحها من الزهاب للشوف وأيضا منعها من الزهاب لكنيسة وعدم مقابلة أبا اعترفها وأنا بحبها من قلب وهي بتحبيني أرجو أن الأباء ما يستخدموش هذا الاسلوب مع بناتهم؟ ما نضمنش لو زهوا من معاملة الاب وخرجوا يروحوا على فين بلاش الاسلوب واحد من كثيرا هذه الايام عن اشخاص تتحدث في امور كثيرة على نساء قدسة كما لو كانوا مستشارين لي أنا في الواقع ما ملياش مستشارين في مصر أبدا لكن لي مستشار قانوني في أمريكا هو الأستاذ ما يقدر غير كده ملياش مستشارين ولو ناس كلموكوا ما تصدقهمش بيقول ما هي اللغة التي يتكلم بها السمائيون أنا ما عرفش وعندما يأتي أحد القديسين إلى الأرض برسالة إلى شخص ما في مكان ما فبأي لغة يكلمه يكلموا باللغة اللي فهمها هذا الشخص نحن نعلم أن الملاك خاطب السيدة العزراء في فلسطين خاطبها بلغتها عشان تفهم ملاك لما يتكلمون يكلمون بلغتها أما في السماء جميع الأمم والشعوب والقبائل لما يوجدوا مع بعض لابد ربنا يخلي فيه لغة مشترطة يتكلم بها الناس سؤال هل إيلي وأخنوخ سوف يأتون مرة أخرى قبل المجيء الثاني نعم سيأتون ويقتلون دو ورد في سفر الرؤيا هذا الكلام سؤال لماذا الظلم أقوى من الحق وينجح دائما دي مشكلة قديمة في سفر أرمية النبي يعاتب الله ويقول له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غادروا كل دي حاجات مؤقتة وبعدين الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين يعني الظلم يخد له فترة مؤقتة ويمضي وعقوبة الظالمين بتبقى على الأرض وفي السماء الاثنين مع بعض واحدة بتقول احنا بناتك يا سيدنا بلدياتك وجايين نطلع كرنيه نقابة لكلية الصيدلة واخترنا يوم الأربع علشان نحضر الاجتماع وناخد بركتك يا رب. فااا تسمح لنا نسلم عليك دي عمنية حياتنا. واحد بيقول كيف أتخلص من خطية الإدانة؟ خطية الإدانة ساعات يكون معاها خطية ظلم يعني بالدين واحد. وانت مش عارف فكيت ايه فبتخطئ وخطيئة الادانة خالية من الحب لو انت تحب واحد ما تشهرش بيه حاول اذا حوربت بخطيئة الادانة انك تفتكر خطيئك الخاصة وتقول وأنا أيضا خاطئ أهل مسجد أنا سوت اللي شفت ربنا يكون معاك أهل مسجد ربنا يكون معاك هتعيي في صلي لي يا ريت ده نبى فرحم خلاصة وقفها وليه كده وما شباب شباب خدوا بنيكم واحدة بتقول محتاجة ان قدستك تسمعني كلمة من فمك ربنا يخليك لي أنا بنتك فلانة لسه متجوزة من شهرين يوم واحد وثلاثين سبعة وأنا وزوجي محتاجين تباركنا وتقول لنا كلمة منفعها تبارك حياتنا وترشدنا ربنا يباركوا ويجعل حياتكم سعيدة وأرجو أنكم تحتفظوا بمحبتكم البعضكم البعض بحيث أن محبتكم تزيد يوم عن يوم ما تقلش طبيعي أن المتجوزين في يوم زواجهم بيكون أكتر يوم بيحبوا في بعض عشان كده بيقول لهم فرحوا لكن بعد شوية ساعت يعني كل واحد فيهم يقول للآخر عندي عليك انك تركت محبتك القول عشان كده احب انكم تحتفظوا بمحبتكم البعضكم البعض, البعض ومن ضمن الطرق اللي تحتفظ بيها الراجل لازم يعرف انه راجل وزوجته عقليته غير عقليته ونفسيته غير نفسيته بوكل عموم يعني فلا يعامل امرأته كأنها ربا والمرأة أيضا لازم تعرف أن زكا عقلية عقلية رجالها فتعامل بما يناسب عقلية كل واحد يعامل الآخر بما يناسبه كرجل أو أمرأة وإن طلع شيء بينك في وقت من الأوقات خلاف حول تتجاوزه بسرعة وترجعوا إلى الهدوء وإذا عاتفتم بعضكم البعض فيهم الأيام خل العتاب يكون برقة مش بجرح شعور ربنا يكون معكم ويجعلكم سعداء باستمرار رهب يقول لي يا سيدنا قدسك لا تقوم بعمل اجتماع للمرتلين بصفة دورية لتقابلهم كما تجتمع بالأباء كهن حاضر من عني أخذ بركتكم إن شاء الله وإحنا بتقول مشكلتي باختصار إنني أخذت بطلان زواج وأنا ما زلت بك لم أمس وحصلت على بطلان زواج من المحكمة، وعندي جميع أوراقي وغيرت بيانات البطاقة الشخصية، فإذا اتزوجت مرة تانية بتقول أريد أن أعرف كيف يصلى لي طقس زواج بعد ذلك يصلى لي كطقس زواج. كبك بك لأنك بك وما الذي سيكتب فيه ويقصيك في الزواج وأنا بك ما تخفيش سيكتب بك نبتحمل الهم اللي جاي ما تحمل الهم يا بنت واحد بيقول هل أتى يوحنا المعمدان بالروح إلي النبي أم أن يوحنا المعمدان هو أولي النبي يدنيعي بالكلام يعني ده تناسخ أرواح يعني يعني جه إلي النبي ودخل في بطن ألي صباط وطلع منها يوحنا تتكلم كلام مش معقول لكن أمثل هذه الأمور ينادي بها الذين يؤمنون بعودة التجسر re-incarnation re-incarnation يعني عودة التجسر يؤمن بها الهنود وغيرهم لكن ما التبعش في المسيحي ما رأي قداستكم في بعض الأقواط الذين يتكلمون ضد الكنيسة ربنا يسمحهم ويعقلهم هم على نوعين نوع يعيش في الظلام لا يعرف عنه أحد شيء كل ما تقوم مشكلة يخدون الظلام ويلقوا عليه من الضوء في الجرائب في الإعلام فيفرح ويسر هذا الضوء وبعدين يرجع وبعدين يرجع إلى الظلام مرة أخرى لغاية تيجي مشكلة جديدة يقول له تعالى نديك شوية ضوء تفرح بيها وترجع إلى الظلامك كما كنت ده نوع ده نوع في نوع آخر ربما يكون معروف لكنه يظن أنه لما ينضم للمتطرفين يكسب صداقته لكن في الحقيقة في نفس الوقت بيخسر الكنيسة كلها وتكون خسرته أكثر مما ما انتفع به وحتى الناس اللي سمعوا منه كلامه ضد الكنيسة لا يحترمونه في داخل أنفسه جايز يستفيدوا منه لكن ما يحترمهوش يقوله إذا ما كانش ليه خير في كنيسته وفي أباؤه هيكون ليه خير فينا مستحيل وأنا يقيني يقيني إن مثل هؤلاء الأشخاص هيجي يوم يندموا فيه كل الندم ويشعروا بمرارة قلب وضمرهم يعذبهم ولكن لا يستطيعون أن يسترجعوا الثقة مرة أخرى في غلطات ساعات نسميها غلطة العمر غلطة العمر يعني غلطة تشمل الحياة كلها يخرج منهم يعرفش يخرج ربنا يساعدهم على خلاص نفسه واحدة بتقول. أنا سيدة أبلغ من العمر الستين عام وزوج متوفي من أربع شهور وكان عندي مبلغ من المال فأعطيته لبنت أختي لكي تضعه لي في البسطة فأخذت المبلغ لنفسها وعندما اتصلت حتى أعرف ماذا حدث كانت تتهرب مني وعندما تكلمت معي قالت لي أنا ما خبتش حاجة دي فكرتني بحكاية يقول واحد من بلدياتنا سرق مليون جنيه فمش عارف يوديهم فين فحفر حفرة وحط الفلوس وغطاها وكتب عليها هنا ما فيش فلوس فجاء ابن عمه حمدان وعرف المكان ونسرق الفلوس وغطى الحفرة وكتب عليها حمدان ما خدش حاجة <تصفيق> <تصفيق> كل واحد عقله <تصفيق> دايماً الشهوة تغطي على العقل وتقوله خد أجازة على بالما نكمل شهوتك وبعدين نتفهم وجايز ما ربنا يسطل معلش يا سب إذا كانوا خدوا مبلغ كبير منك إحنا مستعدين نساعدك ونحط لك فلوسة البسطة تدر مهاجرة واحدة بتقول لي أنا امرأة في السبعين من عمري وقد اعتمنني ابني على بعض الأسرار الخاصة به فهل إذا سألني أحد عن هذا الأمر وقلت لا أكون اعتفكت لا ما دام اتمنتي على سر يبقى كانك ما تعرفيش حاجه خالص تعرفيش حاجه خالص يعني أو تقدر تقولي أرجوك ما مت... تسألنيش عن أشياء مش من اختصاصك وبس السر يعني سر واحد قال للثاني فيك من يكتمن سر قال له كانك رميته فيك قال له تبسلفني 100 جنيه قال له ولا كاني سمعت <تصفيق> والاب والاب والاله الواحد الامين يعجبني كلمة قالها لي النبي وهو يكلم يكلمه بيد حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمام حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه ولم يكن إلي في ذلك الوقت يصلي ولم يكن في الهيكل وإنما كان يشعر باستمرار أنه واقف أمام الله كان يشعر باستمرار أنه واقف أمام الله وداود النبي لما وقع في ضيقه قال جعلت الرب أماني في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزي فالرب أمامه أمامه في كل حين الإنسان الروحي لازم يجعل الرب أمامه في كل وقت ليس الرب أمامه فقط في وقت الصلاة وليس أمامه فقط في الكنيسة أو في أي موضع من الموادع المقدسة ولكن أمامه في كل حين داود لما أخطأ ما ألش أنا أخطأت إلى أوريا الحسف وما ألش أنا أخطأت إلى بالشبع وإنما قال للرب في المزمور خمسين إليك وحدك أخطاء والشر قدامك صناع عملت الشر قدامك فربنا أنت تكون أمام الله في كل مكان في بيتك في عملك في مخدعك وانت وحدك وانت امام الناس حتى وانت في حجرة المخلقة يعني البنت العفيفة المحتشمة لا تكون فقط محتشمة امام الناس إنما تكون محتشمة أيضاً في حجرتها الخاصة والوحدة ما تكونش في وضع خاطئ تقول على الأل وأنا الوحدي شايفيني الملايكة وشايفيني أرواح الإدسين ما قدرش قصتهم أكون في وضع غير محتشف هو الوحد مش بس داود قال ربنا إليك وحدك أخطاء والشر قدامك صنع إنما أيضاً الابن الضال في رجوعه لأبيه قال له أخطأت إلى السموات وقدامك أخطيت قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابن يا إخوة الأحباء كل انسان عريان ومكشوف أمام الله ربنا يراه ويسمعه ومش بس يراه ويسمعه ويشوف اللي, اللي في فكره ويشوف اللي في قلبه ويشوف اللي في ميته يعرفه كله جملة وتفصيلا ان سكت سيرت سمعات سيرت انسان يعرف انك واقف امام الله وبيسمعك يأيت عليك ولو أخطأت بالجسد ولو لوحدك يارف إن الله بيراك أنت أمام الله بتخطأ ولو كنت مرائي أو بوشين وش يظهر في حالة وش آخر في حالة أخرى نعرف أن ربنا شايف الوشين دو أمام الله أنت مكشوف مكشوف وأريان العجيب أن الشخص لا يستطيع أن يخطئ أمام الناس يخجل منهم لكن ما يخجلش إنه يخطأ أمام الله لكن ما يخجلش إنه يخطأ أمام الله إزاي يعني في وقت الخطية الشيطان ينسل إنسان كل حاجة خاصة بربنا ما يجيبش سيرة ربنا على فكره أبدا ولذلك أحد الإدسين قال كل خطية تسبقها الشهوة والغفلة والنسيان كل لي خطية تسبقها الشهوة والغفلة والنسيان الشهوة تخلي الواحد في غفلة وتنسيه كل حاجة تنسيه انه اذن لله تنسيه انه هيكل للروح القدس الروح القدس ساكن فيه تنسيه المنول اللي بيتناولها تنسيه خطورة الخطيه تنسيه عقوبة الخطيه تنسيه الله اللي شايف وعارف تنسيه ان الخطيه موت وإنهم في صار من الله أو هي عداوة لله كل دا ينساه ينساه ينساه ما يفتكرش إلا حلاوة الفطية حلاوة في نظره هو يعني والشطر يشج على النسيان. الإنسان في ساعة الخطيئة أيضا ينسى إحسانات الله إليه كم أحسن الرب إليه ويقف أمام ضميره كناكر للجميل من أسناء الخطيئة ينسى أنه هيحتاج لربنا بعد شوية وهيطلب ربنا بأي وشة هيطلبه والمزمور بيقول عن الذين يضرون الآخرين يقول لم يسبق أن يجعل الله أمامه في واحد يدبر تدبير محكم من كل نحو ويفشل التدبير لأنه لم يجعل الله ما محطش ربنا في الوسط فيجي ربنا إلي له كل حاجة ربنا شايف كل حاجة السيد المسيح بيقول الذي تقولونه في المخادع ينادى به فوق السطوخ أي خطية من الخطايا اللي بيتكبر ويتعظم أو اللي يشتهي العظمه أو اللي يعامل الناس بكبرياء بينسى أنه تراب ورماد وبينسى قصة هيرودس لما قبل العظمة وربنا بعت ملايك ضربه فمات وكلى هدوث احنا بننسى ربنا وننسى اننا قاعدين قصاد ربنا عشان كده بنخطئ كم كل إنسان من هذا النور يريد يضع أمامه كلمة قالها الرب لكل واحد من ملائكة الكنائس السبع من رعاة الكنائس قال له إيه أنا عارف أعمالك أنا عارف أعمالك تطمئن وتخيف تطمئن الشخص اللي ماشي كويس وغيره بيأذوه ربني يقول له أنا عارف أعمالك زي ما قال لما لك ناس أفسس قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك إنك تعبت من أجل اسمي ولم تكل، وبيقول لي ملك نزل سمرنا أنا عارف عارف اللي بيتعبوك عارفه وها عملوا سوء ربنا يقول لكل إنسان أنا عارف أعمالك الطيبة والرديئة عارف كلها عارف الخير اللي بتعمله في الخفاء ولا تريد أن تأخذ أجرا عليهم من الناس وأنا سأجازيك عنه على نية عارف الخطايا التي تكتمها وتخجل أم يعرف الناس يقول له واحد أنا عارف كل عمل طيب أنت بتعمله ويقول له واحد تاني ان لك اسما انك حي وانت ميت ربنا عارف ياريت في كل تصرف ما نضع الله امامنا ربنا بيسمع وبيشوف وربنا عارف أفكارك وعارف قلبك من جوة وعارف مياتك فخلي بالك من نفسك كمان إذا كنت في بيقى ضع الرب أمامك زي ما قال داود جعلت الرب أمامي في كل حين لكي لا أتزعزع عرف تديقاتك تعرف الرب أمامك إزاي زي ما ينقوب أب الأباء كان هارب من أخيه عيسى وتعبان وعيز الأقوم وأقتل يعقوب أخي وفيما يعقوب هارث من أخيه زهر له ربنا على رأس السلم السمائي الواصل ما بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض ربنا اللي واقف أمامك واقف يحميك وينجيك من أعدائك ويقول عنه المزمور لا يترك عصر خطاه تستقر على نصيب الصديقين يحس بهذا فيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربطني وإلى ماء الراحة يردني بل يقول أكثر من هذا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معك شعور الإنسان إن ربنا معاه لا يجعله يخاف أبدا داود يقول لا أخاف ماذا يفعل بيه الناس ماذا يفعل بيه الإنسان مدام ربنا موجود وإنت شايف ربنا أقصادك يبقى مش ممكن أحد يطعبك ربنا قال بولس الرسول لا تخف لأني معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك ولا يقع بك أحد ليؤذيك وأمام البحر الأحمر قال كلمة ردتها موسى الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون مش الرب أمامك أثناء الخطية وأمامك أثناء الضيقة لا أبدا كمان الرب أمامك أثناء الصلاة في إنسان بيصلي وهو مش دريان اللي بيقوله ويمكن يقول كذا مزمور ولا فاهم بيقول إيه أو يقول تسبحه ومش عارف بيقول إيه لكن اللي واقف قصاد ربنا يفهم كل كلمة بيقولها قصاد ربنا أيضاً ما دام عارف إنه واقف أسرة ربنا يملكه الخشوع أثناء الصلاة كتير ناس بيصلوا ولكن من غير خشوع لأنهم مش حاسين بأنهم واقفين أمام الله. في الاعتراف انت أمام الله في الاعتراف عارفين يعني انت أمام الله في الاعتراف في الحقيقة انت بتعترف لله في سمع الكهر انت بتعترف لله في سمع الكهر وبتأخذ الحل من الروح القدس من فم الكاهن الكاهن مجرد وسيط بينك وبين الله عشان كده الشخص اللي ساعت الاقترار بيكم بيركع شاعر انه بيركع امام الله الشعب أنه بياخد الحل من الله عشان كده بنقول الكاهن بيقول في الأداز عن الشعب يكونون محاللين من فمي بروحك القدوس يعني روحك القدوس هو الذي يحالله من فمي يبقى الوحد واقف أصد الله يريتنا نشعر ان احنا امام الله باستمرار اتفضلوا وصلنا